أَإِذَا مِسْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجُوعٌ بعيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَبُوا بِالْحَقِ لَمْ مَا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيضٍ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فُرج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بريد تبصرته وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ما أنبأرك فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصين والنخل باتقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بردة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدي وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير محتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تقتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حثير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم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 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المطير يوم تشقق الأرض عنهم فراعا ذلك حشر علينا يثير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يقاف عين